بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى وهي ليلة الخميس الموافق الثاني من جماد الثانية لعام 1438 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نلتقي مع إخواننا الأكارم في هذا المسجد المبارك وهذا المركز المبارك في ولاية سورايا في إندونوسيا فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنا واصينا للبر والتقى وأن سبحانه وتعالى أن يسجدنا في أقوالنا وأعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والكلمة بمشيئة الله تعالى ستكون حول الاهتمام بالقرآن الكريم أيها الإخوة الكرام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 تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى فظلت أهل الإيمان الذين تلو كتاب الله عز وجل إن الذين يترلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبو ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صفات عظيمة لصفات أهل الإيمان تلاوتهم لكتاب ربهم سبحانه وتعالى وقد وردت النصوص من سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التي توضح وتبين مزية تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى فمن ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أمير المؤمنين ذي النورين عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم فضيلة تعلم كتابه وفضيلة تعليم القرآن الكريم فأفضل الناس وخير الناس من تعلم القرآن وعلمه تتعلم كتاب الله تتعلم أحكامه تتعلم العقائد التي اشتمل عليه هذا الكتاب المبين تتعلم أحكام الدين من الصلاة والطهارة والزكاة والحج ونحو ذلك طلاق النكاح المعاملات نحاية البيع والشراء ما يحل الله عز وجل وما يحرم من ذلك وهكذا إلى آخره تتعلم كتاب الله أيضا تتعلم كيف تقرأ القرآن وكيف تنطق بالقرآن النطق الصحيح تتعلم تجويد القرآن الكريم كما قال تعالى ورتين القرآن ترتينا والترتيب هنا المقصود به أن الإنسان ينطق به النطق الصحيح يقرأ القراءة الصحيحة ويخرج الحروف من مخرجها الصحيح وأيضا تعلم الناس القرآن <تصفيق> تعلم الناس القرآن الكريم تعلم أحكامه للناس تحلم أحكام العقيدة العبادة والمعاملات وأيضا تعلم الناس كيف يقرؤونه القراءة الصحيحة ولذلك جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام من علم آية من كتاب الله كان له أجرها ما تليت وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وهكذا جاءت رواية في الصحيحين من حديث النواس بسبعان رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بالقرآن وبأهله الذين يعملون به تقدمه صورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما أي تدافعان عن صاحبهما فالقرآن يا عبد الله يشفع لك يوم القيامة ويحاجلك ويدافع عنك يوم القيامة لكن بشرط أن تعمل بالقرآن الكريم تعمل به تقيم حدوده وتبتعد عن نواهيه. وجاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة وأتم التسليم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران فهذا الحديث دل أيضا على فضيلة تلاوة القرآن الكريم فالماهر أي المتقن لقراءته ولحفظه مع السفرة الكرام البررة جاءت رواية عند البخاري مثل الماهر بالقرآن الحافظ له مع السفرة الكرام البررة أن يكون مع الملائكة الكرام السفرة هم الملائكة الذين هم رسل الله عز وجل إلى أنبيائه بالوحي مع السفرة الكرام البررة البر الطائع لربه فهذا يدل على أن هذا الماهر أي المتقن كثير القراءة للقرآن كثير القراءة للقرآن فلذلك كانت درجته عالية كانت درجته مع السفرة الكرام البررة والدرجة التي هي أقل منها الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يعني تجده لا يحصل قراءة القرآن يحاول يقرأ يحاول يحفظ ولكن بصعوبة ولكن بصعوبة هذا له أجر أجر القراءة وأجر المشقة ولا يدل هذا على أنه أفضل من الصف الأول لا، لأن الصف الأول ماهر بالقرآن كثير القراء له فأصبح سهلا عليه وأصبح حافظا له ومتقنا له ويعرف قراء قراء الصعيرة، لكن الآخر أقل منه درجة لماذا؟ لأن لأنه يشق عليه قراءه يشق عليه الحظ لقلة قراءته للقرآن قلة قراءته للقرآن فالمقصود ماذا؟ فينبغي علينا أن نهتم لكفرة قراءة القرآن الكريم نعم طيب كم حديثا سمعنا أنت هذا مسمو؟ أنت مسمو؟ إبراهيم يا إبراهيم كم حديثا سمعت في فضائل القرآن حتى لا تنامون تنتبهون <تصفيق> نعم خمسة ما شاء الله وتأكد <تصفيق> تستطيع تذكرها لنا الخمسة ما سيوافقه ها وأنت ما اسمك ما اسمك يا بني ها أحمد مولانا أحمد. يا أحمد كم حديثا سمعت في فضائل القرآن الحديثة الأساسية أربعة أيوة. ها ومن أيضا سيقول أنا؟ أيوة. ها وانت ما اسمك؟ حمزة حم إبراهيم وأحمد حمزة. حمزه فضل يا حمزه كم حديثا سمعت؟ ستة ان شاء الله تبارك الله يلا عقلي وش الستة؟ ما هي الستة؟ يابا سجل نم حديث ها خيركم هذا الأول خيركم من تعلم القرآن وعلم اثنين كان له أجرها ما تليت ثلاثة شفيعا لأصحابه هذه ثلاثة أربعة الماهر في القرآن مع السفر بكلام البررة خمسة يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهلي الذين يعملون به والسادس أنت قلت ستة ها. إبراهيم قال خمسة صح وماذا وأحمد ماذا قال أربعة أربعة أربع؟ نعم. ها. هل هناك حديث آخر في فضائل القرآن الأساسية ثلاثة؟ أليس كذلك؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حديث من؟ نعم يا بني، أنت؟ نسموك؟ ما اسمك ما أيوة. سلمان. سلمان. ما شاء الله سلمان. حديث نزل ها يا سلمان حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه من أخرجه هو من صحابي ماذا أثمان بن عثمان أثمان بن عثمان رضي الله عنه ومن ومن رواه رواه من رواه مسلم هل صحيح رواه مسلم آه أنت Masmuk, Masmuk. Siapa namanya? Yunamah. Yunamah. Allah itu kalau itu. Namanya siapa? Ha. Isma'ur. Hah, Isma'ur. Ha, eh, Rawa... Siapa ya, yang ya, meriwayatkan hadis ini? Hah, as-Sahihan. Sahih al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini dirawhuh man? رواه من يا عبد الرحمن خيركم من تعلم القرآن وعلمه متفق عليه عبد الرحمن يقول متفق عليه <تصفيق> يا الله آياه يا قاسم من رواه ها خيركم من تعلم القرآن وعلمه من رواه أجد عندك إجابة ما عنده إجابة Tayyid. Wa ma'undahu ijabah. Ayat ini. Entah masmuk. Siapa ya, namanya? Entah. Fikri, fikri. Jibreel. Fikri. Fikri. fikri. Ya Allah fakir ya Fikri. <laughs> fikri yufakir. Tayyid. Lepas. Fadal ya Fikri. Siapa ya, yang melihatkan <todohan> hadisnya? Khayruquman ta'allam al-Quran wa'lamu marawahu. بخاري ولا <تصفيق> وما زال يفكر حديث <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ها من سيقول أنا يرفع إده؟ أيها الطالب؟ من يجيب؟ فضل أحسنتم رواه البخاري. <تصفيق> نعم. الحديث. أسماء بن عثا رضي الله عنه. انتبهوا احفظوا هذا الحديث. خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري من حديث عثمان بن عثان رضي الله عنه طيب الحديث الثاني الحديث الآخر ما هو ها من سيقول أنا فضل يا عبد الرحمن أحسنت جزاك الله خيرا حديث أبي أمامة رضي الله عنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ها يا أبا ذر من رواه أحسن رواه الإمام مسلم ما اسم الإمام مسلم من سيقول أنا أمت ما اسمك أيوان نواف Nawaf, nawaf, fakirnya nawaf. Masmu al Imam Muslim. Siapa ya nama Imam Muslim? Nama, nama, nama. Nama siapa? Siapa nama dia? Bapa dia? Siapa nama dia? Bapa dia? Siapa nama dia? Bapa dia? Siapa nama atau mengetahui kepada orang lain yang menjelaskan ah. tentang yamin atau yasari yang ada di mana yang di sampingnya ya Allah Ahsan Muslim Ibn al-Hajjad Ibn, -Hajjad, Ibn Muslim An-Nay Saburi Ma kunyatuh? Apa kunyanya? Abu man Entah ما سموك؟ أبى يلا ما سموك؟ يا بنويا ما شوف؟ مذكر مذكر مذكر أنا أفكر أنا مذكر أيه لا لا طيب يا مذكر أحسن ما كنيته يتهو أنت يا بني أبو الحسين أحسن جزاك الله خيرا وجزا الله خيرا الجميع أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري توفي سنة إحدى وستين ومئتين. طيب هذا الإمام من مسلم؟ والإمام البخاري ما هو؟ من, هو من بخاري. من من هذا الاسم اسم الإمام مسلم. اكتبه اكتب اسم الإمام مسلم. هذه نما إمام مسلم. ما هو, هو الإمام البخاري؟ ما اسمك يا بني يونس يونس فضلا يا يونس كيابا اسمه لا مش أبو هريرة أنا لا أسأل عن أبو هريرة أنا أسأل عن البخاري إمام البخاري كيابا اسمه ما هو عبد الرحمن بن صخر ما اسم الإمام البخاري هل عندك إجابة يا يونس أيه تفضل أنت يا أسامة أسامة محمد أيها أحسن محمد بن اسماعيل ابن ابن المغيرة قبله نريد شخصا قبله جد جده اسمه محمد بن اسماعيل ابن من ابن ابراهيم ابن المغيرة بن بردزبة الإمام البخاري أبو من أبو أبو أبو عبد الله أحسنت يا أسامة جزاك الله خيرا وفي سنة ست وخمسين ومئتين تمام هذان الإمامان صاحباء الصحيح ترجم هذا الكلام هذان الإمامان صاحباء الصحيح <تقلت> <متصفيق> إنه لا دعاء إمام يمملكي كتاب الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم أيوة. يعني إذا سمعت رواه البخاري ومسلم أو متفق عليه أو أخرجاه أو رواه الشيخان فهو ف... فماذا فمعنى ذلك أن الحديث صحيح طيب، وأيضاً من فضائل القرآن الكريم ما جاء في صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام أيكم يحب أن يغدو أن يغدو وإلى بطحان أو إلى العقيق. فيأتي منه بناقتين كوما وين فيأتي منه بناقتين كوما وين من غير إثم ولا قطيعة رحم من غير إثم ولا قطيعة رحم فقلنا كلنا يحب ذاك يا رسول الله قال لأن يبدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين وثلاث أي ثلاث آيات خير له من ثلاث أي ثلاث من النوق وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإذن فهذا الحديث أيضا عظيم يدل على فضيلة تلاوة القرآن وتعلم آيات القرآن أيكم يحب هذا أسلوب من النبي عليه الصلاة والسلام تشويق كلنا أيهم يحد أن يبدو إلى بطحان وهو وادي في المدينة أو العقيق واديان في المدينة فيأتي منه بناقتين والنوق تعتبر أنفس أموال العرب أنفس يعني أفضل وأحسن أموال العرب أيكم يحب أن يغدو إلى مطحان أو إلى العقيق فيأتينون بناقتين كوماوين والمقصود بالكوماوين وين أي عظيمة السنام؟ تعرفون الجمل له سنام هذا الذي هو على الشكل مثلث على ظهره هذا يسمى سنام. طيب فيأتي منه بناقتين سوما كوما من غير إثمن ولا قطعة رحم؟ فقلنا كلنا يحب ذلك يا رسول الله طيب فقال لا لأن يغدو أحدكم إلى المسجد يعني تذهب الغدو أول النهار الغدو الذهاب في أول النهار فيأتي منه فت... فيتعلم ف... لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين انظر تذهب إلى المسجد وتتعلم آيتين آيتين فقط هذا خير لك من ناقتين عظيمتاء أو عظمتي السنام وثلاث أي آيات خير لك من ثلاث من النوق وأربع خير لك من أربع ومن أعدادهن من الإبن فهذا فيه فضيلة عظيمة لتلاوة القرآن العظيم وهكذا أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحطتهم الملائكة وذكرهم الله في عنده هذه فضائل عظيمة لمن جاء وتحلق في خلق العلم يتعلم القرآن الكريم يتعلم التفسير ويتعلم قراءته إلا نزلت عليه السكينة وهي الطمأنينة وراحة النفس وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة غمرتهم الرحمة رحمة الله عز وجل وذكرهم الله في من عنده في ذاك الملأ العظيم هذه منزلة عظيمة لمن تدارس القرآن الكريم نعم وهكذا ايضا جاء عند ترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله كان له حسنة والحسنة بعشر أمثالها والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف الحرف ولام من حرف ومين حرف وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي من حديث من حديث بن مسعود عبد الله بن سعود رضي الله عنه وقال الإمام الترمذي رحمه الله حسن صحيح حسن صحيح فهذا الحديث أيضا يدل على فضيلة عظيمة لمن يقرأ القرآن كل حرف حرف واحد في القرآن عشر حسنات كل حرف عشر حسنات فكونك تكثر من قراءة القرآن فأنت تكثر من حسناتك تجد ذلك يوم القيامة بإذن الله عز وجل وثبث عند أبي دايوهد في السنن من حديث أنس بن آلف رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس إن لله أهلين من الناس فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته والمقصود بذلك أي الذين يقرأون القرآن ويعملون بالقرآن فهم أهل الله وخاصته وتعرفون الشيء إذا كان يعني هذا يدل على أن أهل القرآن قريبين من الله عز وجل وأهل الشخص قرابته ولله مثلا أعلم الله عز وجل أو فهؤلاء الذين يقرؤون القرآن ويعملون بالقرآن هم قريبين من الله سبحانه وتعالى، فهم أهل الله وخاصته تختصر الله عز وجل بفضائلهم عليهم بنعم عظيمة، ولهم الأجور المتوافرة يوم القيامة. يكفي. يكفي؟ طيب. هذه النصوص سمعناها من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وغيرها كثير فتحفنا على كلاوة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن والابتعاد عن هجر القرآن فالرسول عليه الصلاة والسلام يشكو رب إلى ربه هجر قومه للقرآن وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وهجران القرآن أنواع من ذلك هجروا قراءته وهجر الاستماع إليه ومن ذلك أيضا هجروا تدبره والتفكر في معانيه ومن ذلك أيضا هجر العمل به وهجر تحكيمه وهجروا أيضا الاستشفاء به والتداوي بالقرآن فالقرآن شفاء كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعلوا حجة لنا لا علينا إنه ولذلك القادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه وصحبه وأجمعين الحمد لله